صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له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 من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما